كانت امراتي عاطرا فهب لي من لدنك وليا يريسني ويرس من اني عقود وجعله ربي رضيا يا زكريا اين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 تَخَرَّجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إليهم